مثل الجنة التي يُعدَّ الَّتَقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ مُلَّنَّغَامٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ غَلَّنَّغَامٍ كُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَ الْذِينَ التَّقَوْا الْكَافِرِينَ النار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 وكذلك أنزلناه حكما ربيا ولين اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلناه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 كِتَابَ وَإِنَّ مَا نُرِيَّنَّكَ بَعْضًا الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ لَنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُقَصِّهَا مِنْ والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تقسم كل نفسه وسيعلم الكفار لمن عقب الدار